بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك ايات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين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 فَأَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتِيَ يا فرعون فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أُرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إسْرَائِيلَ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 قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف و لا أجمعين إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا اول المؤمنين وأوحينا إلى موسى فأسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشردمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَذِيرٌ فَأَخْرَجْنَا هُم مِنْ جَنَّاتِهُ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأُورَثْنَا هَبْنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتَبَعُوْهُمْ فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزدفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم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 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُ الَّذِينَ أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ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 ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما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 ان ربك لَهُ العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما ما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتاتون الدكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا من المخرجين قال اني لعملكم من القالين رب نجني واهلي مما يعملون فنجيناه واهله اجمعين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 ما إِلَّا لَهَا الا لها منذرون كُنَّا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاول ألم تر أنهم في كل واد يهيمون